النشرة الإخبارية هنا علم الجهاد على السواري يبشر بالملاحم والضرابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة ألف واربعمائة للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين 52 هالك ومصابا على الأقل بثلاث عمليات استشهادية شرق إندونيسيا نحو 100 هالك ومصاب من الشرطة والجيش والاستخبارات الأفغانية في جل أبد هلاكوا أربعين عنصر من الجيش النصيري بمواجهات جنوب دمشق البداية من إندونيسيا بعد التوكل على الله انطلق عدد من جنود الخلافة نحو ثلاثة معابد للنصارى الصليبيين في مدينة سورابايا في إقليم جاوى الشرقية شرق إندونيسيا حيث استهدف الاستشهادي الأول كنيسة بنتا كوسا بسيارة مفخخة وفجر الاستشهادي الثاني سترته الناسفة في كنيسة ماريا في حين استهدف الهجوم الثالث الكنيسة النصرانية الإندونيسية بدراجة مفخخة وأسفرت العمليات الثلاث عن لك عشرة من الصليبيين وحراس الكنائس وإصابة واحد وأربعين آخرين ولله الحمد والمنة وإلى ولاية خراسان فبفضل الله وحده انطلق الأخو الاستشهادي طلحة الخراساني تقبله الله بعربته المفخخة ليفجرها أمام مقر تابع لوزارة المالية في مدينة جلال أباد تلا ذلك غماس الإخوة أسامى الكشميري وأبو بكر الأفريدي الله الخراساني تقبلهم الله ملتح فين ستر الناسفة ومزودين بأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وذخائر متنوعة حيث خاضوا اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة والجيش والاستخبارات تخللها تفجير دراجة نارية وسيارة مركونة عن بعد واستمرت الاشتباكات لنحو أربع ساعات ارتقى خلالها الانغماسيون الثلاثة شهداء كما نحسبهم والله حسيبهم بعد أن مكنهم الله من قتل وإصابة نحو مئة مرتد ولله الحمد والمنه أما في ولاية دمشق بفضل الله وتوفيقه تمكن جنود الخلافة من قتل نحو أربعين عنصر من الجيش النصيري وتدمير عربة بي ام بي إثر محاولات الجيش النصيري المستمرة للتقدم على مواقعهم في مدينة الحجر الأسود ومخيم اليرموك ولله الحمد والمنه وفي ولاية صلاح الدين فقد تم استهداف آلية الرباعية دافل الحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة الفتحة شرق بيجي ما أدى إلى هلاك وإصابة من كان على متنها بينهم مسؤول في الحشد ولله الحمد كما استهدف عنصر من الحشد الرافضي بالأسلحة القناصة في منطقة المعتصم شرق مدينة سامراء ما أسفر عن هلاكه ولله الحمد فيما تم استهداف عربية كوجار للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة المعتصم شرق مدينة السامراء ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد أما في ولاية الفرات فقد تم استهداف نقاط للجيش النصيري بعشرة قذائف هاون في مدينة البوكمال وقريتي الحمدان والعشائر ما أدى إلى هلاك عنصر وإصابة ثلاثة آخرين ولله الحمد وإلى ولاية كركوك. فقد تم استهداف دوريتين لشرطة الاتحادية بعبوتين ناسفتين الشرق ووسط الحويجة ولله الحمد كما تم يطاب عربة عسكرية لشرطة الاتحادية وهلاك وإصابة من فيها بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية غيدة جنوب داقوق ولله الحمد وفي ولاية الأنبار استهدف جنود الخلافة مراكز الانتخابات الشركية في مدينة الرطبة غرب الرمادي بخمسة صواريخ كاتيوشا ولله الحمد وإلى ولاية نينوى فقد تم استهداف آلية الحشد الرافضي بعبوة الناسفة على طريق الموصل تلكيف ما أدى إلى إعطابها ولله الحمد وفي ولاية الفلوجة إحراق مزارع عدد من العاملين في الحكومة الرافضية شمال مدينة الفلوجة ولله الحمد وإلى ولاية الجنوب فقد تم تفجير منزلين لمرشح في الانتخابات الشركية وضابط في الجيش الرافضي جنوب غرب بغداد ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية ديالى أهلك عنصر من حرس الحدود بتفجير عبوة ناسفة في خانقين شمال شرق بعقوبة ولله الحمد والمنة وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين 52 هالك ومصابا على الأقل بثلاث عمليات استشهادية شرق إندونيسيا نحو مئة هالك ومصابي من الشرطة والجيش والاستخبارات الأفغانية في جلال أباد أهلاكوا أربعين عنصرا من الجيش النصيري بمواجهات جنوب دمشق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته